أقوى الفضاء الشيخ نحن نحبكم في الله نرغب من فضلاتكم كلمة مختصرة توجهونها للنساء خصوص التبديل في رمضان وغيره وخاصة في الإسراء في رشكيل المواد في هذا الشهر جزائكم الله على أخيرا لا شك أن الاعتدال في الأمور كلها مطلوب ولا شك أن الإسراف في المآكل والملابس مما لا يحبه الله جل وعلا والله أمرنا بأن نأكل ونشرب ولكن نهانا عن الإسراف وأمر بالإنفاقي وشنع على المبذرين ووصفهم بأنهم أصحاب الشياطين والواجب على النساء في البيوت لما لهن من إشراف ونفوذ وأثر أن تكون النفقات معتدلة ثم إذا بقت بقية أن يجد تجد الواحدة منهن لإصال الطعام للمحتاجين وعدم رميه لأنه يتأذى به إذا رمي ثم إنها نعمة لم تشكر ثم إن الإسراف والتوسع في الماكل يخشى ان تكون طيبات استعجلت فيقول اهلها يوم القيامه عندما يرون اهل الاحسان قد فازوا بالنعيم يندمون ويرون انهم استعجلوا الملذات في دنياهم ويفوتهم التلذذ بالملذات الاخره أشرف الخليق محمد صلى الله عليه وسلم كان معتدلاً في كل أموره فينبغي للنساء في البيوت ألا يبدلن من النفقة في للطعام والأطعمة وما يتبع موائد الإفطار إلا ما يحتاج إليه ثم إذا صمعت المرأة طعاماً وحولها من الجرام الملاء يعتنون بهذه الأمور أو لا يدركونها تهدي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقر النجارة أن تهدي نجارتها ولو فرس شاف ولو كان المهدى فرس شاف فالتهادي الذي لا إصراف فيه ولا مخيلة من دلائل الإيمان